أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين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 الإسلام والحق المبين، أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أحاله بالنور والإسلام والحق المبين، أنت الحبيب المصطفى. يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قاد أوحى بالنور والإسلام والحق المبين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 لن في هديه بر الأمان أنت النبي الهاشمي محمدان أنشك ربي رحمة للعالمين أنت حبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من لا الكون قاده وحاله بالنور والإسلام والحق المحب. ما يستنا بالدين من بين الأمم لما حبك الله خير رسالة فيها قطعت الشك بالأمر اليقين علمتنا حسن الفضائل والقيم ما يستنا بالدين من بين الأمم لما ح. فيها قطعت الشك بالأمر اليقين أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من لا الكون قاد وحاله بالنور والإسلام والحق